Rabbana ve adıxlhum cennet Gedenin illeti vgetthum ve mancala min abaihim ve azvajihim ve وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يُمْنِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَكْتُ اللَّهِ أكبر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 على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم يَخْفَى لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد